إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغور والذين كفروا لهم نار جهنم ما لا يقضى عليهم فيموتون لا يقضى عليهم فيموتون ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصرخون فيها وهم يسترخون فيها ربنا أخرجنا من عمل صالح غير الذي كن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 فَمَن كَفَرَ فَعَلَيْهِ كُفْرُ وَلا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ عِندَ رَبِّهِم إِلا مَن قَتَلَ وَلا يَزِيدُ الكَافِرِينَ كُفْرُهُمْ إِلا خَسَارًا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 السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد إنه كان حليما غفورا